بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باجع للنفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شر نزل عليهم من السماء آية إِنَّ أرزل علي من السماء آية فضلت عنا قوم لها قابعين وما يأتيهم من ذكرهم من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عرضين فقد كذبوا فتيزيهم أنباء ما كانوا به يستهزمون أولم يروا إلى الأرض كم أنبثنا فيها منكم كريم ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائذ القوم الظالمين قوم فرعون لا يستخدون قال ربي أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل على بني إسرائيل قال ألن ربك فينا وريدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا هو أنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حُكْمًا وجعلني من الْمُرْسَلِينَ وتلك نعمة سمعنها علي أن عدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إنكم قال لمن حوله ألا تسمعون قال ربكم وربما بائكم والأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إنكم تعقلون. قال لئن استخدت إلها الغير لأجعلنك من المسجونين قال أولو فئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى وفاه فإذا هي ثعبا مبين ولزعيزه فإذا هي بيضاء للنظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من مرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه أبعث في المدائم حاشرين يأتوك بكل سحر عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل من ناسها الأنفرين مُجتمعون لعلنا نَسْبِعُ السَّحَرَةَ لعلنا نَسْبِعُ السَّحَرَةَ إِذِ كَانُوا مُضَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ طَالُونَ إِنَّنَا لَأَجْرَىٰ إِن كُنَّا نَحْمُرَ الْعَالِبِينَ قَالَ نَعْلَمُ إِنَّكُمْ إِلَى الْمَنَامِ الْمُكَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُجَاءَ الْقُومَ أَن فألقوا حبانا ربعي خياما وقالوا بعزة في العرور إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عطاه فإذا هي تلقف ما يأفثون فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وارون قال آمنا قبل أن أذل لكم إنه لكم الذي علمكم الصح فلسوا تعلمون لو قصع أن أيركم وأردلكم الخلاف ولو صلب أنكم أجمعين قالوا ضيع وإن ربنا إنا نطبع من صلبون إن نجمع يغفر لنا ربنا خطايانا. أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر العباد ما كم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولى إلى شر وإنهم لنا لغرض لجميع ومحاضرون. فأخرجناهم من جنات وعنون وكنوز ومقام كريم كذلك وعرثنا بني إسرائيل فأسلعهم مشرقين فلما دروا الجمعان قال أصحاب موسى إنا نمدردون قال كلا إن معي ربي سيهدي كلا إن معي ربي سيهجين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزغفنا زن والآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أسهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتن عليه النباء إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أخناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم يرتجعون أو ينفعونكم أو يضمون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرعتم من كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم علوه إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفرني خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه والحسن في الصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين فاطبجينا في النعي واغفر له ابي إنه كان من البالين ولا تخذل يوم, يوم يبعثون يوم لا ينفع مالهم ولا بنوهم الا من اتى الله بحسن عمل يوم لا ينفع مالهم ولا إلا من أتى الله بقلب صلب وأزلفت الجنة للمستقين وورزفت الجحيم للغافلين وقال لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله أن ينصر أو ينتصر فكبكبو فيهاهم والغافلون فكبكبو وجنود جمعون قالوا لهم فيها يقصمون تمرين كنا لفي ضمان مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضر لنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أثر مؤمنين، وإن ربك هو العزيز الرحيم كذلت نوح المرسلين، إذ قال لهم قوم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله ونطيعوا عليه من أجر إن جري إلا على رب العالمين فاتقوا الله قالوا أن أؤمن لك وسبعك الأردلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي ذو تشعرون وما أنا بصالد المؤمنين إيمان إلا نذير قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون لي كذبون فافتح بني وبينهم فتحا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجلي ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الضلق المشحون ثم أغطنا بعض الباطين إن في ذلك لآية وما كان وإن ربك له العزيز الرحيم جذبت عاد من مرسلين يقول لهم أخوهم هود ألا تستقون إني لكم رسول أمين فاستقوا الله وأطيعون ومن أفلتم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون لكم ريع آية تعبثون وتلتخذون مصنع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاستقوا الله ومطيعون واتقوا الذي أمزكم بما تعلمون أمزكم بأنعامهم وبنين وجناتهم وعمون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قانوا سوا أُون عَلَيْهَا أَوْ عَبْسَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِبِينَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خَلْقٌ أُولَىٰ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خلق الأولين وَمَا نَحْنُ لَنَا يَسُوءُ وَمَا كَانَ أَنْ نُرْهَمَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت ثمود المرسلين إن قال لهم أخوهم صالح ألا تستقون إني لكم رسول أمير فاتقوا الله ورطيعون وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربز العالمين أتدرسون فيما هنا في جنات وعيون وزراع ونخل طنعها هضيم وتمحسون من الجبال بيوتا فارهين فاستقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمرا مسرفيا ولا تطيعوا أمرا مسرفين الذين يحسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما من المُتَحَرِّثِ لَمَّا كَإِلَّا بَشَرٌ مِثْلَنَا بَعْدَ بَيَانِ الْكِتَابِ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هُوَ لِي لَقَدْ لَمْ أَشْرَبْهُ وَلَمْ أَشْرَبْ يَوْمَ معلوم. وَلَا تَمَسُّ فيحصل لكم يوم العظيم فعضروه فأصلحوا لازمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم جزبت ملوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسعدكم عليه من نجر من أجلي إلا على رب العالمين أتأتون الذكرون من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل قوم عادون قالوا لئن لم تنسى يا نوب سكونا من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي من ما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وانطرنا عليهم مطرا فساء مطر دريا إِنَّ في ذلك لآية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذل أصحاب الأيشة الْمُرْسَلِينَ إذ قال لهم شعيب ألا تسقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وعطيعون وما أسلكم عليه من أجر إن إلا على رب العالمين ولا تكونوا من وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تلخسوا الناس أشياءهم ولا تلخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مصنين واتقوا, واتقوا الذي خلقكم ثم الجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن منك من الكاذبين فأسلم علينا كتبا من السماء إن كنت من الصالغين قالوا ربي أعلم لما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إِنَّهُ كان عذاب يوم العظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر آمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِنَذَرُ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلَى ظَهْرِكَ لِنَكُونَ مِنْ أُلُمِّذِينَ بِنَشَأَنِ نَارَدِيٍّ وإنه لفي ذبر الأظولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليه بما كانوا به مؤمنين كذلك سنتناه في قلوب المجرمين لا, لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم الساير والعذاب الأليم فيعتيهم بغتتا وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفض العذاب لا يستعجلون أفرأت أنت عنهم سنين جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى سَعَوْا وَمَا عَمِلْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنطِقُونَ بِهِ إِلَّا كَذِبًا إِنْ هُوَ إِلَّا فلا تجعوا مع الله إلها الآخر فتكون من أجمع المبين وأنبع شيرتك النطابين جناحك واخفر جناحك لمن سبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوسل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل منفعكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نفيم يلقون السمع وانتم كاذبون والشعراء ألم ترنهم في كل وليه يهينون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتفروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقل من